ألكهم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديد يضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإلا تتل عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعداب أليم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 نبيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فارني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد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 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة وثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحقن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمز من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنف واحل إن الله سميع بطير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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير